ارتفع البناء فاحتاج إبراهيم إلى أن يرتقي فجاء له ابنه إسماعيل بصخرة فوضع الخليل عليها قدمه قدميه فألان الله الصخرة تحت قدميه وأصبح موضع القدمين باقيا هو ما يعرف بمقام إبراهيم قال الله جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقال ربنا فيه آيات بينات مقام إبراهيم وقد أدركت قريش هذا ورأت موضع أن علي موضع قدمي إبراهيم في الصخر قال أبو طالب في لميته الشهيرة وموطي إبراهيم في الصخر رطبة على قدمي حافيا غير ناعل والإنسان يستفيد من هذا أنه لما ألان خليل الله قلبه لله ألان الله الصخرة تحت قدمي فكل مطلوب ومرغوب إنما يُعطى بالله وكل مرهوب ومكروه إنما يدفع بالله قال العز بن عبد السلام والله لن يصل إلى شيء بغير الله فكيف يوصل إلى الله بغير الله المراد من هنا هذا ما يعرف بمقام إبراهيم وهو أيها المبارك من الناحية التاريخية كان المقام ملتصقا بالبيت ما بين الحجر الأسود وما بين حجر إسماعيل لأنه عقلا أين يدفع، أين يوضع الباب، أين يوضع المقام حيث ينتهي الإنسان وغالبا إن الباب آخر ما يوضع في البيت فبجوار الباب بين الباب والحجر وجد مقام إبراهيم ثم إن عمر رضي الله تعالى عنه أخ رضي الله تعالى عنه أخره إلى مقامه الموجود الآن ثم بنيت عليه قبة كبيرة ثم تقريبا في عام 84 للهجرة 1384 للهجرة من عوامنا هذه اجتمع علماء الأمة في ربطة العالم الإسلامي واتفقوا على إزالة القبة وإبقاء المقام بالصورة التي هو عليها الآن بحيث يبقى ظاهرة دون أن يكون كبيرا جدا يؤذي, يؤذي المصلين والله جل وعلا قال فيه آيات بينات مقام